وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله أن من النار ومن عذاب النار أيها الإخوة الكرام لا يزال حديثنا موصولا حول صفات عباد الرحمن ولا يزال قطافنا متواصلا من هذا البستان ونحن مع نفح الريحان في ذكر صفات عباد الرحمن ونحن اليوم مع صفة مهمة عظيمة جليلة وهي الصفة قبل الأخيرة التي وردت في هذه السورة المباركة سورة الفرقان وهي قول الله عز وجل في حق عباده المؤمنين والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا هذه من صفاتهم ومن سجاياهم العظيمة إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا إنهم عباد الرحمن أولئك المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إذا ذكروا بآيات ربهم وجاءتهم المواعظ من كتاب الله عز وجل استمعوها بآذان صغية واعية، وجدلوها ونظر فيها وأبصروها بعيون راعية، فاتبعوا ما أمر به ربهم في كتابه، وانتهوا عما نهى عنه ربهم عز وجل في كتابه، ولم ينكبوا على هذه الآيات كباب الأصم الأعمى الذي لا يرى الحق. ولا يسمع صوت الحق وإنما هو منكب على باطله متعصب تعصبا أعمى من غير بصيرة ولا رشاد ولا هداية يحملها في طريقه وإنما هو في طريق الضلال ويحمل الضلالة قائدا وهي سائق له إلى هوة سحيقة تفضي به إلى الناس والعياذ بالله رب العالمين أما المؤمنون فهم إذا سمعوا كلام الله عز وجل يخرون لكنهم يخرون للأذقان سجدا والايه هنا نفت عنهم الخرور قالت لم يخر لم يخر عليها صمما وعميانا لتعلم أن هناك نوعين مختلفين متضادين من الخرور هناك خرور إنما هو من صفات المؤمنين الموحدين الخاشعين عباد الرحمن وهناك خرور إنما هو من صفات الكافرين والمشركين عباد الشيطان نسأل الله السلامة والعافية فأما المؤمنون فقد وصفهم الله عز وجل في آيات بأنهم يخرون سجدا قال عز وجل إذا تليت عليهم آيات الرحمن أو إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إنه خرور الخاشع المنكسر بين يدي ربه الذليل لأوام يخر متدبرا يخر باكيا يخر خاضعا يخر متضرعا يخر خاشعا لأن لكتاب الله عز وجل أثرا عميقا في فؤاده حرك نبضات قلبه وجعله يتذكر أنه عبد مربوض ذليل له سيد واحد أحد معبود يجب أن يسجد بين يديه فخر ساجدا باكيا بين يدي ربه وفي آية أخرى قال ربنا عز وجل قل آمنوا به أولادكم هم إياه آياته العظيمة ولكن الآية التي معنا هنا يقول الله عز وجل فيها والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا لكن الخرور هنا نوع آخر مختلف قال لم يخروا عليها صما وعميانا وليس شرطا أن يكون البعيد عن القرآن خر أو انكب على وجهه لكن هذا واقعه وهذه حياته وهذا منهجه في الحياة وإن لم يخر قال ابن كتيبة رحمه الله لم يخروا عليها صما وعميانا لم يتغافلوا عنها كأنه صم لم يسمعوا عمي لم يروا لم يتغافلوا عنها كأنهم صم لم يسمعوها عمي لم يروها وقال غيره من أهل اللغة لم يخروا عليها صما وعميانا لم يثبتوا على حالتهم الأولى كأنهم صم لم يسمعوا عمي لم يروا تقول العرب شتمت فلانا فقام يبكي وقعد يندبه وأقبل يعتذر وظل يتحير وإن لم يكن قام ولا قعد حين تقول شتمت فلانا فقعد يبكي قد يكون واقفا وهو يبكي فكلمة قعد ليس من شرط أن تدل على القرود ولكن هذه شأنهم وهو تعبير عن كونه ظل أو استمر في بكائه أو طال وقت بكائه أو ما إلى ذلك وهذا هو المعنى هنا وإن لم يكون خر حقيقة لكن خروره هنا هو خرور إيمانهم وتساقط قلوبهم حتى صارت أذل من البهائم أعزكم الله إنه يصف الكافرين والمشركين بهذه الصفة الزميمة وينفيها عن المؤمنين عباد الرحمن ففي قوله عز وجل لم يخر عليها صما وعميانا تعريض بالكافر والمشرك والمنافق الذي يسمع آيات الله عز وجل فيخر عليها أصم أعمى قال مجاهد رحمه الله في شأن هؤلاء لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا شيئا وقال الحسن البصري كم من رجل يقرأها يقرأ هذه الآية ويخر عليها أصم أعمى كم من رجل يقرأها ويخر عليها أَصَمَّ أَعْمَى لم يتعر منها بشيء ولم يتبصر من هدايتها بشيء وإنما قد خوى قلبه وفسد قلبه وعمي قلبه عن رؤية الحق وقال قتادة رحمه الله في شأن هؤلاء المؤمنين عباد الرحمن لم يخروا عليها صمًّا وعُميانًا أي لم يصموا عن سماع الحق ولم يعموا فيه هُوَ اللَّهِ قَوْمٌ عَقَلُوا عَنِ اللَّهِ وَانْتَفَعُوا بِمَا سَمِعُوا مِنْ كِتَابِهِ هُوَ اللَّهِ قَوْمٌ عَقَلُوا عَنِ اللَّهِ وَانْتَفَعُوا بِمَا سَمِعُوا مِنْ كِتَابِهِ وهكذا يجب أن يكون شأن المؤمنين الموحدين عباد الرحمن آيات القرآن تؤثر في نفوسهم وتحرك قلوبهم فإذا سمعوا القرآن نبضت قلوبهم وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلية عليهم آيات القرآن استاد الإيمان في قلوبهم إذا سمع زواجر القرآن وإذا سمعوا رغائب القرآن رغبوا وإذا سمعوا قصص القرآن تأملوا وتدبروا وإذا سمعوا أخبار مصارع الأمم السابقة اعتبروا والتعظوا وإذا سمعوا أخبار النار وجلوا واستعدوا لينجو من شرها وإذا سمعوا أخبار الجنة حنت نفوسهم شوقا إليها وإذا سمعوا أوامر القرآن أقبلوا مستجيبين دون تردد ولا تراجع ولا تريث ولا حاجة إلى إقناع وإذا سمعوا نواهي القرآن فروا بعيدا عنها لينجوا من عقاب الله فهم يفرون من الله إلى الله حيث لا ملجأ من الله إلا إليه أولئك هم عباد الرحمن وأما الكافرون وأما المنافقون فهم إذا سمعوا آيات القرآن ازدادوا إباءا وازدادوا إعراضا وازدادوا إجراما وطخيانا وظلالا فهم في غيهم يعمهون كما قال الله عز وجل لا يزالون في غوايتهم ولا يزالون في ضلالتهم منكبون لكنه انكباب البهائم لم يخروا عليها صما وعميانا أولئك الكافرون قد خروا عليها صما وعميانا فصاروا بذلك أحط من بني الإنسان بل أحط من الحيوان لأن الحيوان يسمع ويبصر ما ينفعه وأما هؤلاء فقد صاروا أحط وأضل من الأنعام فلا يسمعون ولا يبصرون مع أن الله عز وجل أثبت لهم أسماعا وأبصارا لكنها أسماع وأبصار معطلة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون قال عز وجل ولقد ذرَأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب له قلوب لكن بلا فائدة بلا قيمة لا يفقهون بها ولهم أعين لكن لا فائدة منها لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها قال الله أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون نعوذ بالله أن نكون من الغافلين نعوذ بالله أن نكون من الغافلين هذا هو الفارق بين الذين خروا خشعا سجدا متدبرين باكين وبين الذين خروا صما عميا لا يسمعون الحق ولا يبصرون الحق اسمع إلى قوله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشامها مثاني مثاني قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم قلوبهم إلى ذكر الله،, ذلك هدى الله يهدي من يشاء من عباده. هذا شأن المؤمنين الموحدين. وقبلها بآية يقول ربنا عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ويتبين لك هذا البون الشاسع بين خرور المؤمنين وخرور الكافرين والمنافقين في قول الله عز وجل في سورة التوبة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه الإيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وما تُوَهُّمْ كافرون. هي هي الآيات التي تُقرأ، لكن الله عز وجل جعلها لمن يفتح قلبه لهذا النور. جعلها له نورا وضياءاً وبصيرة وإشراقاً واستبشارا وإيماناً، وأما من سمعها فأعرض عنها هي هي الآيات. جعلها الله عز وجل جعلها الله عز وجل بعيدة كل البعد عن بصيرته وطمس بصيرته فزادتهم رجساً. إلى رجسهم الكائن والمستقر والقائم في قلوبهم والرجس ضد الطهر وضد الهداية وضد النور وضد الحق فلما كانت قلوبهم ممتلئة من الرجس والنجس والدنس وهو رجس, رجس كفر ونجس الإعراض ودنس التأبي على أمر الله استادوا رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون نسأل الله السلامة والعافية فارق كبير بين هذين النوعين من الخضور خروا سجدا وبكيا وآخرون خروا عليها صما وعميانا نعوذ بالله من سوء العاقبة وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعون من بعده قم أصحاب النوع الأول المبارك الذي إذا سمع آيات الله يخرون سجدا وبكيا وإنما يخرون سجدا وبكيا لشدة تدبرهم لكتاب الله وشدة اتعاظهم بأوامره الله عز وجل أما أن يسجد الإنسان هكذا دون أن يتدبر ودون أن يفقه لما سجد فلم يكن هذا مستحبا عندهم روى ابن أبي حاتم عن ابن عون قال سألت الشعبية الرجل يرى القوم سجودا ولم يعلم لما سجدوا أيسجد معهم فتلا الشعبي قول الله عز وجل والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا يعني أنه لا يسجد معهم لأنه لا يعلم الآية التي سجدوا من أجلها فسجوده هذا ليس عن تدبر وخشوع ولا يجب على المؤمن أن يكون إمعة بل يجب أن يفعل الشيء عن دراية ومصيرة وتدبر وبيان. كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم هم الأسوة والقدوة بحق في فهمهم لهذا القرآن العظيم وحسن تعاملهم معه لم يكونوا يشغلون بالهم ويضعون في حسبانهم كله أنه لا بد من حفظ القرآن في سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين ثم حفظ القراءات السبع أو العشر ثم تجويده على فلان وفلان وأخذ الإجازات من الشيخ الفلاني وانتهى الأمر وإنما كانت الغاية العظيمة التي حددها القرآن وقد فهموها واستطاعوا أن يطبقوها رضي الله عنهم ورحمهم وهو أن يكون القرآن موعظةً وتذكرة وتبصرة وبيانا ليتدبروه ويعملوا ليتدبروه ويعملوا به فكانوا كذلك رضي الله عنهم وكانوا المسوة والقدوة في هذا والمواقف كثيرة في حياتهم لقد كانوا رضي الله عنهم إذا سمعوا آيات القرآن خروا مستجيبين ينظرون بما أمر ربنا وكان شعارهم بما أمر ربنا وشعار الناس من بعدهم لما أمر ربنا وشتان بين هذين الاستثامين كان الأولون يسألون عن ماهية الأمر ليعملوا به ويطبقوه وأما الآخرون فإنهم يسألون عن سببه لأنهم يريدوا أن يتملصوا منه ويدعوه فشتان بين الفريقين والمعصوم من عصمه الله خذ إليك هذه المواقف السريعة في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أسرع الناس استجابة لكتاب الله وأعظم الناس امتثالا لأمره ونهيه تبارك وتعالى تذكروا حادثة تحويل القبلة من, من بيت المقدس إلى البيت الحرام ولا ندري إن كانت في ليلة النصف من شعبان أو في غيرها الله عز وجل أعلم بهذا لكن على أي حال؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا وكان يتمنى عليه الصلاة والسلام أن تحول قبلته إلى الكعبة فاستجاب له ربه عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطرا وصلى رجل صلاة العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حولت القبلة ثم مر على جماعة من أصحابه وهم يصلون في مسجد آخر فأتاهم وهم ركوع فقال أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر قبل الكعبة فداروا كما هم وهم راكعون واتجهوا إلى الكعبة انتثالاً واستجابة عاجلة لأمر الله عز وجل لما نزلت آيات تحريم الخمر وقد كانت متدرجة في التحريم لأن الخمر كانت من أساسيات حيات هؤلاء القوم وكانت من أثمن ما عندهم في بيعهم وشرائهم وكانت من أقوى السلع والبضائع عندهم وكان أحدهم ربما يشرب يومه كله صباحه ومساهه بل قد كان بعض الناس يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر كل عام على أنه شيء ثمين له كيمة حتى إذا حرمت قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا علمت أنها حرمت ولما أشار إلى رجل معه أن يأخذها ويبيعها قال إن قال عن قال صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم ثمنها أو كما قال عليه الصلاة والسلام الشاهد أنه لما نزلت آيات تحريم الخمر ونزل قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأمصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى قوله تعالى فل... فهل أنتم منتهون قال عمر رضي الله عنه وكانت الآيات تعرض عليه وقال الصحابة انتهينا ربنا انتهينا ربنا فكان كل من عنده خمر في بيته حتى إن جماعة من الصحابة كانوا يستقون الخمر في ذلك الوقت قام من فوره فهراق هذه الخمر حتى جرت في سكك المدينة وما ذلك إلا امتثال لأمر الله عز وجل هكذا كان الصحابة أيها الإخوة الكرام هذا أبو طلحة الأنصار يسمع قول الملك علي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض انفروا خفافا وثقالا وكان رجلا قد كبرت سنه وهو الذي جاهد وله مواقف بطولية مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وهو في ذلك الوقت في أيام عثمان فقال لأبنائه أي بني يجهزوني قالوا نحن نغزو عنك قد عذرك الله قال أي بني يجهزوني والله ما أرى إلا أن الله استنفر شيوخا وشبانا خفافا وثقالا فجهزوه فخرج مجاهدا رضي الله عنه فمات في البحر فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام فما تغير شيء من جسده رضي الله عنه هذه سرعة الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى لم يخروا عليها صما وعميانا وهم مع ذلك كانت تتأثر قلوبهم بالقرآن تأثرا عظيما فيبكون ويخشعون وتوجل قلوبهم وتتفطر قلوبهم خوفا وهلعا وحذرا من عقاب الله عز وجل هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر على رجل يتهجد بالليل ويقرأ سورة الطور فلما بلغ قول الله تعالى إن عذاب ربك لواقع قال عمر رضي الله عنه قسم ورب الكعبة حق رجع إلى بيته فمرض شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه وصلى رضي الله عنه كما قال عبيد بن عمير صلى بهم صلاة الصبح فافتتح سورة يوسف حتى قوله حتى بلغ قوله تعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فجعل رضي الله عنه يبكي حتى انقطع فركع ولم يستطع أن يجاوز السورة هذا أبو بكر بن عياش يقول صليت صلاة المغرب خلف الفضيل بن عياض وإلى جانبي علي بن الفضيل ولده فقرأ قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر فلما بلغ قوله تعالى لترون الجحيم سقط علي مغشيا عليه وبقي الفضيل بن عياض لا يستطيع أو لا يقدر أن يجاوز الآية فصلى بنا صلاة خائف قال ثم رابطت عليا فما أفاق إلا في نصف الليل يا الله فما أفاق إلا في نصف الليل آية واحدة سمعها فعلت به هذا فما بال قلوبنا يا أيها الأخوة ما بال قلوبنا كأنها متحجرة كأنها صخر يا رب لي قلوبنا يا رب يا رب لي قلوبنا لذكرك يا رب لنكون من هؤلاء المؤمنين الخاشعين يقول عبد الله بن عروة بن الزبير سألت جدتي أسماء بنت أبي بكر كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن؟ قالت مع أعينهم وتقشعر جلودهم كما وصفهم الله أو كما نعتهم الله وروى أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال كنت عند عبد الله بن حنظلة وهو على فراشه وعدته من علته كان مريضا فتلى رجل عنده قول الله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش فبكى رضي الله عنه ورحمه قال فجعل يبكي حتى ظننت أن نفسه ستخرج رجل مريض ثم قال صاروا بين أطباق النار لهم من جهنم مهاد فرش من أسفلهم ومن فوقهم غواش أغطي نسأل الله السلامه والعافيه. قال صاروا بين أطباق النار ثم قام على رجليه وهو مريض فقال رجل عنده يا أبا عبد الرحمن أقعد قال منعني القعود ذكر جهنم ولعل أحدهم منعني القعود ذكر جهنم ولعل أحدهم هكذا كانوا يتعاملون مع آيات القرآن يخاف إذا سمع آيات الخوف وكأنها ليست إلا له هو فأين نحن يا أفواننا وأين قلوبنا وأين أعمالنا وهذا رجل كما جاء عن عبد الرحمن بن مصعب قال كان رجل يقف على شط الفرات فسمع تالياً يتلو قول الله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون فتمايل الرجل تمايل الخوف والفزع لا تمايل الطرب والتمزج الذي يفعله الكثيرون اليوم دون أن تخرج قلوبهم بشيء فلما تابع الرجل قوله تعالى لا يفتر عنهم وهم في الماء فمات رحمه الله هؤلاء هم الصحابة أيها الإخوة وهؤلاء هم التابعون وهؤلاء هم السلف وهذه أمثلة يسيرة جدا من حياتهم قال مسروق حدثه رجل من أهل مكة هذا مقام أخيك تميم الداري لقد رأيته حتى أصبح أو كاد يصبح يتلو قول الله تعالى أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعله كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون فقام بها الليل كله يرددها ويبكي ويركع ويسجد ويبكي ولا يجاوز هذه الآية حتى أصبح يا رب سلم قلوبنا يا رب وردنا إليك ردا جميعا سلف صالح أيها الأخوة يتعاملون مع كتاب الله عز وجل والمواقف من هذا كثيرة قد عرضتها عليكم من قبل مرارا فيا ليت المتكلم والسامع يأخذ قدوة وأسوة ويمثل بما يسمع نسأل الله أن يستغنا في الدنيا والآخرة وهو عز وجل صاحب الستر الجميل والفضل العميم أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لقد كان الصحابة أيها الإخوة الكرام يتعاملون مع القرآن بهذه الطريقة التي سمعتم يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويمتثلون أوامر القرآن ويجتنبون نواهيه وإذا سمعوا شيئا فيه ترغيب إلى الطاعة والعمل سارعوا إلى هذه الطاعة وأقبلوا عليها بقلوبهم هذا أبو الدحداح رضي الله عنه يسمع قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ربنا يريد منا القرض قال نعم قال أرني يدك يا رسول الله فناوله يده فقال فقال أبو الدحداح رضي الله عنه أشهدك يا رسول الله أني قد أقرضت الله عز وجل حائطي بستان عنده فيه ستمائة نخلة أقرضها كلها وتصدق بها ليرضى عنه ربه عز وجل وكانت امرأته أم الدحداح في البستان فناداها وقال يا أم الدحداح قالت لبيك قالت قال أخرجي فقد أقرضت هذا الحائط لربي فقالت ربح البيع أبا الدحداح ربح البيع أبا الدحداح وجمعت صبيانها وخرجت وأقرضه لله فرضي الله عن هؤلاء الكرام وآخر يسمع قول الله عز وجل لن تنال البراس حتى تنفق مما تحبون فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره أن أحب أمواله إليه برحاء وأنه قد جعلها في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم قد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعله في الأقربين هكذا كانوا رضي الله عنهم سامعين مستجيبين متدبرين عاملين بما يسمعون فليتنا نكون كذلك أيها الإخوة الكرام ها هي أيام الخير تقبل علينا وت... وتسارع إلينا ونحن في أيام خير وبركة فهذه ليلة النصف من شعبان التي صح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق من حديث أبي هريرة وأبي ثعلبة الخشني وعائشة رضي الله عنهم وعن غيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن وفي حديث أبي ثعلبة ويدع أهل الحقد في حقدهم حتى يدعوه فيغفر لكل إنسان إلا لمن أشرك بالله أو من في قلبه حقد وشحناء وغل على غيره من المسلمين فهذه ليلة عظيمة فمن كان في قلبه شيء من الشحناء لإخوانه فليتق الله ومن كان قد وقع في شيء من الشرك الأصغر فليتق الله وليتق الله أصحاب المقابر وأتباعه ليتقوا الله عز وجل وهم يتعاملون مع هذه الليلة تعاملا بدعيا مخالفا للشرع عندهم صلاة يسمونها صلاة الرغائب ويصلون مئة ركعة أو ألف ركعة كل واحدة منها بصورة الإخلاص أو ما إلى ذلك أو مئة ركعة يردد فيها الإخلاص عشر مرات في كل ركعة لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح حديث في صيام ليلة النصف أو قيام ليلها في صيام يومها أو قيام ليلها لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث بطرقه التي رأيتم بل وكثير من أهل العلم قال لا يصح فيها حديث أصلا غير أن الإمام الألباني رحمه الله جمع طرق هذا الحديث واجتهد فيها حتى وصل إلى هذه النتيجة فنحمد الله ونسأل الله أن يكون ممن يطلع إلينا ربنا فيغفر لنا ثم يا إخواننا الكرام هذا هو شهر القرآن قد أقبل فهيا الآن أقبلوا على كتاب الله عز وجل تلاوة واستماعا وتدبرا وعملا واستجابة الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعدع فيه وهو عليه شاقا له أجران خيركم من تعلم القرآن وعلمه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما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 يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله فيلبس تاج الكرامة فيقول القرآن يا رب زده فيلبس حلة الكرامة فيقول القرآن يا رب ارض عنه فيرضى عنه ويقال له ارقى ويكتب له بكل آية حسنة يقول سيد ابن حضير كنت أصلي وأقرأ القرآن فالتفد فإذا أمثال المصابيح مدلاتا بين السماء والأرض فما استطعت يا رسول الله أن أرضي قالت تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب هذا هو كتاب الله عز وجل فأقبلوا عليه بقلوب خاشعة ونفوس مؤمنة طائعة واجتهدوا في تدبره وختمه مرات في شهر رمضان لا تحرموا أنفسكم من هذه البركة أكثروا من التلاوة وقد يقول قائل كيف أتدبره وانا أكثر من التلاوة أقول لك ذكر ابن رجب رحمه الله أنه يستحب في الأوقات الفاضلة والأماكن الشريفة أن تكثر القراءة لزيادة الحسنات والطاعات، فاجعل لنفسك ختمة تتدبرها واجتهد في أن تختم القرآن مرات أخرى لا تقنع بما يقنع به أصحاب الهمم. أصحاب الهمم الدنية يقول أحدهم أنا يكفيني جزء واحد في اليوم على قدر الثلاثين لا هذه ليست همة أبدا يرحم الله السلف كان أحدهم ولعله البخاري رحمه الله يختم القرآن في رمضان في قيام الليل كل ثلاث ليال غير قراءة النهار والشافعي رحمه الله يختم القرآن ستين مرة في رمضان ستين مرة فأكثر من تلاوته وابذل جهدك في أن تختمه مرات وحاول أن تتدبره أيضا وتجتهد في فهمه في قيامك لليل واسأل الله عز وجل أن يرزقك قلبا سليما يستقبل نفحات القرآن وأنواره ويتدبر روائعه وأسراره لتكون من الفائزين في الدنيا والآخرة ثم أقول أخيرا إياكم أن يتصور بعضكم أننا لا نتكلم في الواقع المرير الذي نحياه لغفلتنا عنه أو انشغالنا عنه كلا والله إن قلوبنا لا حسنا حزناً وألماً على ما يجري في مصرنا الحبيبة وعلى ما نحن مقبلون عليه من أيام مخيفة، ولكن أحياناً يصعب على المرء أن يقرر أو يختار أو يحدد ماذا يفعل. إذا لهم الأمر وأظلمت الفتنة فإنك لا تدري أين تسير تسير يمينا أم تسير شمالا لا شك أن الوضع مزر جدا لا شك أن هناك أخطاء وسلبيات تتعامل بها الدولة وتتعامل بها المؤسسة الرئاسة يجب أن تصحح هذه الأخطاء ولكن في المقابل لا يمكن بحال من الأحوال أن نجتمع مع هؤلاء المتآمرين على البلد لخرابها وإفسادها لا يمكن أن نجتمع مع هؤلاء الذين اجتمعوا من فلول ومنافقين وطغاة من هنا وهناك ومعهم شبابنا الذين يضللون كثيرا ويموه عليهم كثيرا وهم في نفس الوقت قلوبهم تغلي ونفوسهم تغلي لسوء الحال الذي تمر به أمتنا لكن على أي حال لا نستطيع بحال أن نجتمع مع هؤلاء في صف واحد إن كان عامة الشعب يريدون الخير للبلد فإن هذه الثلة من فلول النظام البائد المجرم لا يريدون للبلد إلا شر ولا يريدون أن يعيدوها إلا إلى أنياب أمن الدولة البغيض من جديد فلا مكن الله لهم وفي الوقت ذاته فإننا لا ندري أيكون نزولنا دفاعا عن هذه القضية نزولا بريئا من سفك الدماء أم متلطخا بالدماء والدماء مسؤولية عظيمة كبيرة ليس هينة فيجب على المنظرين هنا أو هناك أن ينتبهوا لهذا جيدا أن أمر الدماء أمر عظيم وهل يترى يكون نزولنا دفاعا حقيقيا له ثمرة لقد كان الأمر فيما سبق عبارة عن تأييد ومعارضة بين مؤيد ومعارض والكثرة هي التي تغلب لكن الأمر الآن تحول وصار هذا يهدد باستعمال السلاح والآخر يرد عليه بنفس المنطق والمتآمرون يتآمرون على شبابنا المساكين فيضربونهم فيصاب أحدهم في عينه ويصاب أحدهم في بطنه أو في قلبه والحوادث تصلني وأزداد حزنا وألم فنحن لا ندري ما نصنع هذه هي الحقيقة يجب أن تعلموها ولا تموها عليكم ولا يستطيع أحد أن يتحمل مسؤولية دماء أحد ونحن مع ذلك نسأل الله الفرج ونسأل الله أن يرد كيد المتآمرين في نحورهم ونسأل الله أن يوقظ قومنا من غفلتهم ليعملوا لصالح البلد ونسأل الله أن يعين رئيس الدولة فيما هو عاجز عنه من أجل إصلاح هذه البلد هذه هي الحقيقة أردت أن تعلموها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 إليها معادنا اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا يا رب ردنا إليك ردًا جميلًا يا حي يا قيوم ردنا إليك ردًا جميلًا أستورنا يا رب ولا تفضحنا اللهم أستورنا ولا تفضحنا اللهم أستورنا ولا تفضحنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا ونصرنا ولا تنصر علينا ونكر لنا ولا تنكر بنا اللهم مكن للإسلام وأهله العاملين به يا رب العالمين اللهم مكن للإسلام وأهله العاملين به يا رب العالمين اللهم مكن للإسلام وأهله ممن يريدون تطبيقه في الأرض يا رب العالمين اللهم لا تمكن للطغاة ولا للمجرمين ولا للمنافقين ولا للمنافقين واهدنا واهد شبابنا الى الحق يا رب العالمين اللهم اصلح لنا شؤون بلدنا وبلاد المسلمين اللهم اطفي نيران هذه الفتنه الشعواء يا رب العالمين اللهم اجعله اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أرض الشام اللهم دمر طاغية الشام اللهم أهلك طاغية الشام اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك اللهم اغفر لنا تقصيرنا وغفلتنا في شهر شعبان وأيقظ قلوبنا من الغفلة لاستقبال رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا أنت ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وتقبل الله منكم ولا تنسوا مسجدكم من بذلكم وجودكم يجود الله عليكم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة